from Maryland. Ooh, ooh, <tries> Ah uh -huh. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا ولا يشرك بعادة ربه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 بسم الله الرحمن من كان يقُولِ قَوْلًا فَلْيَعْمَلْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا عن صَالِحًا وَلَا يُسْتَهْلِكْ مِنْهُمْ بسم الله الرحمن قل <تصفيق> إنما أنا بشر مَنْ كَانَ يَخْشَى لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَلْيَعْمَلْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ الرَّبِّ ربك من ذكري يَا مَوْلَايَ كَامِلَ لَكَ يا وَالْكَرَمُ إِنَّ مَا تَارُكُهُ مِنْ ذَا إِنْ قَصِيَا قَالَ رَبِّ إِنَّنِي وَأَنَا يا ذکری یا ان and then Uh, yeah, بحلقتك من قبل ولم تكن من من لا يا يا يا خذ لَا رُوحَ فِيهِ إِلَّا يَا قَوْلَكَ أَنَّكَ لَا تُكَلِّمُ الْمَنُونَ <تصرف> أَلَمْ نَلْزُمَ وَزَكَّهُ وَكَلَّمَهُ boleh <laughs> ni هەல تنس من تري م حملته فانتبذت في مكان قصير